فاندقوا من الرعب طلع فجر جديد وهب برد شديد زاد حيرة قادة الأحزاب الوثنية الذين عقدوا الاجتماعات لاقتحام المدينة وحسم المعركة ثرثروا لكنهم لم يقولوا شيئا فقد قال محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء عبقريته العسكرية أصابتهم بالجنون لم يبق لهم سوى ضرب الأكف وإشعال الحطب والاستدفاء ثم قرروا قتل هذا الملل بأي شيء لكن كيف وما من عدو بين أيديهم لاحت فكرة يائسة من يبارز صرخ بها شجاع يقال له عمر بن ود فبرز له علي بن أبي طالب فضربه ضربة تركه بعدها جثة يتلبط بدمه لم يحدث اشتباك بعد المبارزة كما جرت العادة في بدر وأحد فالاشتباك مستحيل بوجود هذا الخندق عادت جيوشهم من جديد للكمون الممل جربوا أسلوب القصف بالسهام فرد المسلمون فحدثت إصابات بين الطرفين ثم سكتت السهام وعاد الوضع لحالة الكمون مجددا وتململت الجيوش الهائلة وأصابها الإحباط ثم تقدم القناصة فكمنوا خلف الأكمات لتتحول معركة الوثنيين إلى رحلة قنص ظلوا يراقبون ويقنصون من بعيد ساعات وساعات في عملية مملة تقتل المعنويات وتشجع على شرب الخمر لنسيان البؤس حول هذا الخندق المخيف لم يبق للاحزاب إلا أمل واحد، قريضة. إن هجمت وطعنت المسلمين من الخلف، ستنحل كل العقد، وستستباح المدينة، وهي مهمة لا يجيدها سوى رأس الفتنة الحاخام الخائن حيي بن أخطب، الذي تسلل مجددا نحو خونة قريضة ليحرضهم على التحرك ويغريهم بالهجوم لكن الله ألقى الرعب في قلوبهم فظلوا يرتجفون في حصونهم لأنه لم ترد لهم أي أخبار عن اقتحام للمدينة ولا يريدون أن تكون الضربة الأولى بهم لم يخرجوا ولم يخرجوا حيي ابن أخطب الخائن بعد أن أدركوا هول الورطة التي ورطهم بها أما المؤمنون فأصابهم رعب وصفه الله بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وأما المنافقون فانخلعت قلوبهم وهربوا ولم يكتفوا بالفرار بل بدؤوا يخذلونك عادتهم ينادون المؤمنين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وفجأة اكتشف الوثنيون ثغرة خطيرة في الخندق ثغرة أذهلت الصحابة عن كل شيء حد عن الصلاة